بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وَعِنْدُ نُؤْمِدٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَ أَمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُذْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراز منتشف مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوع فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصد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 وعملناه على ذات ألواع ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر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 أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب سَيَعْلَمُونَ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم وأصطبر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 ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم حاصبا إِلَّا ال لوطا نَجَّيْنَاهُمْ بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبعهم بكرة عذاب مستقب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 عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمر ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر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 وَرَقَدَ اَهْلَكْنَا اشْيَاعَهُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّر إِنَّ الْ في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر